ذلكم الله ربكم فعبدون أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليد زي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصد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 111. إن الذين لا يرضون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون 112. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون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 وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعدل الله للناس الشر استعدى لهم بالخير لقضي إليهم أدلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طريانهم يعمهون وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الْضُرُّ دَعَانَ لِجَابِهِ أَوْقَاعِدًا أَوْقَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرْهُ مَرَّةً أَلَمْ يَدْعُنَا إلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَغْمَلُونَ ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسل بالبينات وما كانوا ليؤمنوا فذلك نجزي القوم المجرمين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 117. سبحانه وتعالى عما يشركون 118. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا 119. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون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 فَلَمَّا أَنْذَأْهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَى عَلَى حَيَاتِ الْدُنْيا ثُمَّ إلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم من الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهقوا دوههم قتر ولا ذلة أولا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 فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الظلام فأنا تصرفون فذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون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 أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمى ولو كانوا لا يبصرون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 وَالْخَاسِرُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِنَقَائِ اللهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ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 قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هل تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِنَّ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ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 قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحللا قل الله أذن لكم قل الله أذن لكم أم على الله تفترون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 وما تكون في شأن وما تتنوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه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 119. وردكم من سلطان بهذا فتقولون على الله ما لا تعلمون 110. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون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 وَأَثْنَى عَلَيْهِمْ نَبَأُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كِبَرٌ عَلَيْكُمْ مَا أَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ رَبٍّ وَتَذْكِيرٍ بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ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 ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نصبع على قلوب المعتدين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 قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفنح الساحرون 119. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين 110. وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرت قال لهم موسى ألقو ما أنتم لقود فلما ألقو قال موسى ماديت به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين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 في الأرض وإنّه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلو إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توتلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين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 وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه دينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك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 وداوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيو وعذ ون حتى إذا أدركه الغرق.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 119. قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين 110. ثم ننذي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين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 قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتد فإنما يهتدي لنفسه فمن اهتد فإنما يهتدي لنفسه وما ظل فإنما يظل عليها وما أنا عليكم بوكيل